عن أول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها قال رحمه الله قال مقيده عفى الله عنه ما ذكره القرطبي رحمه الله من أن المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها أولا هي مرة بنت سفيان خلاف التحقيق والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقع في غزوة الفتح وأما سرقة أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها ففي حجة الوداع بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين فإن قيل أخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وأخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن غير ابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية ودية الذهب ألف دينار فتكون دية اليد خمسمائة دينار فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك فالجواب أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله هو الذي نظمه المعري بقوله يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرى منها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في بحره ورويه عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال بعضهم لما خانت هانت ومن الواضح أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والاترجه كان من المناسب المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ثم انا أجبنا عن هذا الطعم بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل فلا يبعد ان يعاقبه الشر بسبب تلك الدناءه هذه العقوبة العظيمة انتهى فانظر ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق والتنزه عما لا يليق وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا يدل على أن التشريع السماوي يضع درجة الخائن من مئة درجة إلى ربع درجة فانظر هذا الحط العظيم لدرجته بسبب ارتكاب الرذائل وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال كالغصب والانتهاب ونحو ذلك قال المازري ومن تبعه صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ولسهولة إقامة البينه على ما عدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد ثم لما خانت هانت وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال فظهرت الحكمة في الجانبين وكان في ذلك صيانة من الطرفين وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكر القياس فقال القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة فدل على عدم اعتبار القياس لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري قال مقيده عفى الله عنه الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري ظاهر وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخلاف السرقة فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد فيعسر الإنصاف منه فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر والعلم عند الله تعالى وبهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذه الليلة ونواصل ليلة غد إن شاء الله حديث المؤلف عن هدي القرآن للتي هي أقوى في جانب آخر فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته